أم الكتاب وأُخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله.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 والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم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 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عند رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِن نا آمننا، فأغفر لنا ذنوبنا، فأغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة. والملائكة وأولو, العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ومن يكفر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجهي لِلَّهِ ومن اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وَإِن تولوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بصير بالعباد إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النبيين بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه يحذّك الله نفسه والله رؤوف بنعبيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 جاء لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا, وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا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 إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَنْتُمْ ها هَاأُلَائِحَجْجَتُمْ هَاأَنْتُمْ هَاأُلَائِحَجْجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ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 اللَّهُ وَرِي الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّخْتَائَفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَو يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره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 الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم قول للناس, للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 هو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هناك جزاء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 فاذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاللف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 يَنْجَوْنَ مَعَ اللَّهِ وَمَا الليل وهم يسجدون فَلِيُنْفَعُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ شَرٍّ فَلِيُنْفَعُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِيُنْفَعُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ شَرٍّ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِيُنْفَعُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتدقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ ودوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعفا فمضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على قبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا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 وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أَوْ ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أَقْرَبُ منهم لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أَعْلَمُ بما يكتبون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 ذاهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشرهم فزادهم ايمانا, فزادهم إيمانا تبعوا <تصفيق> رضوانا ولا يحسب أن الذين كفروا أننا نُملي لهم خير لأنفسهم إنما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 فلم قتلتموهم إِن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جَاءُوا ومن دحزح عن النار وهدخل الجنة فقد فاز تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَذَيْكَ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ وَإِذَا خَلَّ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ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 والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت ومال الضال مما من أوصار ربنا إننا سمعنا وقاتلو وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات